بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على آله سيدنا محمد. قال المراد رحمه الله تعالى الباب الثاني الباب لغة المدخل شيء أو ما توصف به المخرج من خارج إلى داخل أو من داخل إلى خارج. ويستراح الاسم لجملة من العلم تستمل على تستمل على صلاة غالبا. قال في الثنائي أي في ذكر الثنائي مع أحكامه. وما يتعلق به وقال في الثنائي هذه هذا صفه لموصوف محذوف تقديره الحرف الثنائي وهو الها وهو كل حرف تكون من حرفيه قال وهو ضربان اتفقوا عليه واختلفوا فيه وجميع ذلك 3 وثلاثون حرفا حرف النكره بعد عدد ما تعرب تمييز قال إذ و وأم و ام ع و ان و او ا و اي و اي و بل و ذا و عن وقد و كم وكي ولم ولن ولو لا ومع ومن ومن وما و ها و هل وما و هل و ها و هو هي او هم اذا قاص اصلا قالوا اذا وقعت فصلا عائد على الثلاث الاخيره هو وهي وهم متى تكون ضماء متى يكون متى تكون حرفا اذا وقعت فصلا اذا كان, إذا كان ضمير فصل وضمير الفصل حرف لا محل له من العرام قال ووا و و ويا وا و اذكرها على هذا الترتيب ان شاء الله تعالى قال اذ هذا الأول هذا الأول هذا الحرف الثنائي الأول إذ قال الأفضل مشترك يكون السمن حرفا وقبله اقسامه سته الأول أن يكون ضرفا لما مضى من الزمان نحن قمت إذ قام زيد ولا خلاف في اسمية هذا والدليل على اسمية إذ هذه من أوجه أذكرها أربعة أوجه. ولا أحدها، ولا من من أحدها الإخبار بها مع مباشرة الفعل. نحوم جيوكا إذ جاء زي... زيد. ولا وثانيها يبدلها الاسم. نحورايتك أمس إذ اذ تاء. وثالثها تنوينها في غير ترنم. نحو يوم إلين. ورابعها الاضافه إليها بلا تأويل نحو بعد إذ هديتنا وهي مبنية لافتقارها إلى ما بعدها من الجمل أو لما عوض منها وهو التنميم في يوم إذن وحين إذن وحينها وإنما كسرت الذال في ذلك لالتقاء الساكنين وذهب الأقفش سعيد بن مسعدة الأقفش الأصار الأوسط عفوا الأوسط إذا أطلق سعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط قال إلى أنها كسرة إعراب قال لأن إذ إنما بنيت لإضافتها الجملة فلما حذفت الجملة عاد اليها الإعراب فقرت في الإضافة. قال ورد بأوجه أي أن هذا قول ضعيف قول الأخفش قال ورد بأوجه أحدها أن سبب بنائها ليس هو الإضافة إلى الجملة وإنما هو افتقارها الجملة والافتقار والافتقار ماذا شبه معنوي إن الأسماء تبنى لستة أسباب الأسماء تبنى لستة أسباب وجملة الأسباب شبه الحرف فإذا أشبهت الحرف في واحد من سته اوجه ومنها الافتقار يجب فيها البناء ماذا قال ابن مالك كالشبه الوضعيه في اسمك والمعنوي معنويه في محتوى فيه هنا كان يابه العين الفعل بلا تاثر انك تقارن الصلاه اين ذكر اربعه وهي ماذا ذكر اربعه الالفيه ومن انواع ماذا شبه يعني اذا أشبه الاسم الحرف في اوجه معينه وجب أن يبنى ذكر من هذه الاوجه في الالفيه كم اربعه اوجه وهي كم سته وهي في لغه العرب سته قال ورد باوجه أحد احدها ان سبب بنائها ليس هو الاضافه الى الجمله وانما هو افتقارها الى الجمله والافتقار عند الاحتياج والافتقار عند حذف الجمله ابلغ فالبناء حين إذن أو لا وثانيها أن بعض العرب يفتح الدال تخفيفا فيقول حين حين حين, حين إذن حين حين إذن حين إذن حين, إذن, حين إذن. إذن ما يقال ما يقول إذن ما يقول إذن قل إذن حين إذن يعني وهذه لغات اكتب عليها لغات اذا عند فرز الفوائد ترجع اليها لغات يعني استهدي منها كذا. قال ثالث وثالثها ان الكسر يوجد دون اضافه كقولي الشاعر نهيتك عن طلابك ام عمر بعافيه وانت اذن صحيح البيت لعبيد ذؤيب الهذلي وقوله بعافية أين هيتك وأنت معافى لكن بعضهم ربما لا أقبل مشوره الناصحين يتعلق بإمرأة فطلبها يتسبقها فإذا جاءت العواقب عليه من حيث العشرة من حيث الأخلاق يعني لا منسة ماذا قال له صاحبه مستشاره نهيتك عن طلابك ام عامرين بعافيه وانت اذا صحيح يعني وانت حين انت صحيح نهيتك لكن العاقل هو من يقبل مشوره الناصحين ويقولون يعني أصناف يعني اصناف الرجال ميماني الأول، رجل له عقل بالاستشاره هذا نصف رجل ورجل له استشاره بلا عقل نصف رجل ورجل لا استشاره ولا عقل هذا لا شيء الرجل الصفر ورجل له استشاره وعقل هذا هو الرجل الكامل هذا هو الرجل الكامل لا استشاره وله عقل هذا ها، فهذا البيت مثل هذا البيت مثل نهيتك عن طلابك أم بعافيه بعافية وعنتئذ صحيح هذا مثل جميل هذا مثل جميل قال قلت أجاب اجاب الأخش عن هذا بأنه أراد حين فحذف في هذا حين وأبقى الجرة فيه بعد هذا إشكال وجوابه وقوله فيه بعد هذا ترجيح ترجيح لمن ترجيح من ترجيح يعني من ترجيحات المرادي ترجيحات المرادي في القنادان جميلة واختيارات موفقة. قال وعلم أن وعلم أن إذ تضاف إلى الجملتين الإسمية والفعلية ولا تضاف إلى جمله شرطية إلا في ضرورة ويقبح أن يليها اسم بعده فعل ماض نحو كان ذلك إذ زيد قام لما فيه من الفصل بين المتناسبين ولذلك حسنا إذ زيد يقوم ما هو المتناسبان إذ هذه يعني تشعر بالاستقبال وقام تفيد الماضوية والماضوية شعر بالانتهاء ماضوية شعر بالانتهاء فلا يحصل التناسب بل يعني يفصل بين المتناسبين لكن اذ زيد يقوم إذ عندها إشعار بالاستقبالية ويقوم فعل مضارع والفعل مضارع ماذا فيه احتمال الاستقباليه فيتناسبان قال تنبيها اعني تنبيه هنا الاعلام فائده جديده او لغتنا للايقاظ وله صلاحا تلاها تعريفات كل تعريف نزل على موضعه قال إذا المذكور لازمه للظرفيه الا ان يضاف اليها زمان منح يومئذ وحينئذ وحين إذن ولا تتصرف بغير ذلك فلا تكون فاعلة ولا مبتدا وأجلس الأخفش الزجاج وتبعهم كثير من المعربين أن تقع مفعولا به وذكروا ذلك في آيات كثيرة في قوله تعالى وذكروا إذ كنتم قليلا فاذ في هذه الآية نحن مفعولا به ومن لم ير ذلك على المفعول محذوفا وإذ ظرف عامله لا واي ظرف عامله ذلك المحذوف التقدير واذكر نعمه الله على واذكروا نعمه الله عليكم اذ أو اذكروا حالكم اذ ونحو ذلك قال الثاني أن يكون ظرفا لما يستقبل من الزمان بمعنى اذا ذهب الى ذلك قوم من المتاخرين منها ابن مالك واستدلوا بقوله بقول الله تعالى وسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم وبآية أخر وذهب أكثر المحققين إلى أن إذ إلى أن إل لا تقع موقع إذا ولا إذا موقع إذ ولا إذا موقع إذ أي ولا تقع إذا موقع إذ إل. وهو الذي صححه المغاربة إذا أطلق المغاربة من يريج بهم؟ نحات الأندلس إذا أطلق المراد المغاربة يريج بهم من؟ نحات الأندلس حال تلك المقاع قال وأجاب عن هذه الآية ونحمها بأن الأمور المستقبلة لما كان في إخبار الله تعالى متأقن مقطوعا بها عبر عنها بالأفض الماضي وبهذا أجاب التمخشري عطيه وغيرهما قال الثالثة أن تكون للتعليل نحو قوله تعالى ولا ينفعكم اليوم اذ ظلمتم أي لأنكم ظلم لأن لأن الظلم حصل منكم وإذ لم يحتدوا به سيقولون أي لأنهم لأنهم لم يحتدوا به سيقولون وإذ ظلمتم لأنكم ظلمتم ومنهم قول الفرزدق ومنهم قول الفرزدق ما معنى الفرزدق الفرزدق معناها في اللغة قطعة العجين لها معاني منها قطعة العجين الفرزدق قال فاصبحوا قد اعاد الله نعمتهم اذ هم قريش واذ ما مثلهم بشر اي لانهم قريش ولانهم ما مثلهم بشر وقوله فاصبحوا قد اعاد الله نعمتهم هنا اصبح بمعنى صارى لان هناك اخوات لصارى هناك افعال تاتي بمعنى صارى مثل ربيته حتى اذا تمددا وصار نهضا كالحصان اقردا وصار نهضا وعاد نهدا وعاد نهضا كالحصان اقردا معنى عاد نهدا اي صار نهدا ومنه أيضا قول الشاعر على ان عاد ايضا تتم معنى صار منها قال الشاعر تلك تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبه بما فعاده بعد ابوالا شيبه بما فعاده بعد ابوالا ما معنى فعاده فصار وصار فعاده وصار وهذه هناك افعال تاتي بمعنى صار وتعمل عمل صار وتسمى اخوات صار واغلب النحاة يطلق عليهما مرادفات صار منها اصبح هنا قال واختلها في إذ هذه فذهب بعض المتاخرين لأنها تجردت عن الإضافة وتمحضت للتعليل تمحضت يعني خلصت قالوا تمحضت خلصت ولا والمحض هو الخالص من كل شيء والمحض هو الخالص من كل شيء محض الصدق محض الكذب محض العلم محض كذا خالص كل شيء يسمى محظ قال ونسب إلى سيبويه واسمها عمرو بن عثمان بن قنبر ومما قيل في رثائه على صلى الاله صلاه صدق على عمرو بن عثمان بن قنبر فإن كتابه لم يغنى عنه بنوا قلم ولا أبناء من بر قال وصرح ابن مالك محمد في بعض نسخ التسهيل بحرفيتها وذاهب قوان منهم الشلوبين الشلوبين معناها بلهجه يعني المغاربة أو كذا الشاب الأبيض او جميل الوي هي معربه والشلوبين عالم اندلسي قال إلا أنها لا تخرج عن الظرفية قال بعضهم وهو الصحيح الرابع أن تكون للمفاجاه ولا تكون للمفاجاه إلا بعد بين وبين ما هذا ضابط اكتب عليه طاء او ضابط وأنك ستنقل الضوابط الى ماذا الى دفتر الفوائد العاشر قال الرابع ان تكون للمفاجئه ولا تكون للمفاجئه الا بعد بينه وبين ما قال السيبويه بين انا كذا إذ جاء زيد فهذا لما فهذا لما توافقه وتهجم عليه أنا فيه دعابة هل لما توافق وتهجم عليه يعني الالتقاء يعني الالتقاء بالصاحب فجأة قل هجمت على فلان هل التقيت به فجأة هذا فيه مما يقع بين الله بين المتكلمين من الله يعني من التعبير ربما بكلمات كبيرة ومعناها الموافقة والمفاجاه قال بين انا كذا اذ جاء زيد فهذا لما توافقه وتهجم عليه فقع رايته قال واختلها في عذ هذه فقيل هي باقيه على ظرفيتها الزمانية قال وقيل هي وقيل هي ظرف مكان قال بعضهم قال كما قال بعضهم ذلك فيه إلى الفقائية وقال ابن مالك المختار عندي الحكم بحرفيتها وذهب بعضهم إلى أنها زائدة فإن قلت إذا جعل الظرفان فما العامل فيها قلت قال ابن الجن الناصب لها الفعل الذي بعدها وليس المضافة إليه والناصب لبينا وبين فعل يقدر مما بعد إذ وقال الشلوبين العامل في بين ما يفهم سياق الكلام وإذ بدل من بين أي حين أنا كذا حين اي حين انا كذلك اذ جاء زيد وافقت مجيء زيد والفصيح الا يؤتى بعد اذ والصحيح الصحيح الا يؤتى باذن بعد بينه وبينما بينما بها والفصيح يعني الاكثر و بها بعدهما عربي خلاف لمن أنكره الخامس أن تكون شرطية في بها ولا تكون كذلك إلا مقرنة بما إذ ما لأنها إذا تجردت لزمتها الاضافه إلى ما ليها والإله من خصائص الأسماء فكانت مناهية للجزم يعني كيف تكون كيف يكون اسم مضاعف والاضافه من خصائص الأسماء ويفعل في المضارع الجزم أرى ما يتعتى يعني قال وللله الحمد خصوصاً إنها كانت من نافعة فلما لما قصده، وعندما جعلها جازمة تركبت مع ما لتكفها عن الإضافة وتهيئها لما لم يكن لها من معنى عمل ولكونها تركبت مع ما عدها بعضهم في الحروف الرباعية، وضهم يقول ماذا؟ بعضهم يقول انها ماذا حرف عله ما حرف على الاصح وأنها ابن هشام قال واختلف النحويون فيها فذهب السيبويه الى انها حرف شرط شرطيه وذهب المبرد بن السراج وابو علي فقام الى انها بقيه على اسميتها وان مدر من الزمان صار مستقبلا بعد ان كان ماضيا قال ابن مالك بالصحيح ما ذهب اليه سيبويه صحيح ما ذهب اليه سيبويه حرف لانها قبل التركيب حكيما باسم انتهاء على وقت الماضي دون شيء اخر يدعى انها دال عليه ولمساواتها الأسماء في قبول بعض علامات الاسميه كالتنوين الاضافه اليها والوقوع موقع ما م... موقع مفعول فيه ومفعول به وأما بعد التركيب فمدلولها المجتمع عليه المجازة قال المجتمع عليه المجمع عليه وهو من معاني الحروف ومن ادعى أن لها مدرولا آخر زائدا على ذلك فلا حجه له وهي مع ذلك غير قابلة لشيء من العلامات التي كانت قابلة لها قبل التركيب فوجب انتفاء انتفاء اسميتها وثبوت حرفيتها انتفاء اسميتها وثبوت حرفيتها هذا كله تعليل هذا يكتب عليه تعليل جميل لأنها قبل التركيب حكمة باسميه لدأتها على وقت الماض دون شيء آخر لدعا أنها دال عليه قال تنبيه قال تنبيه تنبيه لغة الإيقاظة هنا لعلم فيها جديدة خص بعضهم الجسم بإذما بالشعل وجعلها كإذا والصحيح أن الجسم بها جائزا في الاختيار السادسة أن تكون سائده ذهب لذلك. ذلك ذهب الى ذلك أبو عبيدة وابن القتيبة وقع على من ذلك قوله تعالى وإلقاء ربك للملائكة ومواضع اخر في القرآن الكريم واذهبهما في ذلك ضعيف في ذلك ضعيف قد تقدم مثلهن في إضاءة ضعيف مذهبه مصرحا 68 168 الآن هؤلاء ماذا ضع في 168 من ضعف في 168 هذه الآن تضعيفات كرح تعديل ابن خالوي هو من ابن خالوي هو وهنا من ضعف ابن قتيبة وماذا أبو عبيدة إذن هذه تجمع صفحات 168 وصفحات 92. 192 192 هذا تجمع لأنه حاتم ضحافهم المرادي هذه فائدة تعتبر جمع النظير إلى نظيره علم بجانب العلم معناه أنت ستدرس الكتاب الجنداني يعني ستستفيد ما فيه. لكن بجمعك النظير إلى نظيره ربما تخرج من الكتاب كتب وتفهم مع الدرس دروس وتفهم مع الفائدة فوائد ولذلك دائما اقول لأصحابي ماذا يحرصوا على جعل دفتر خاص بالفوائد المتشابهة مع الفوائد العشر ويهتمون ولعل الله سبحانه وتعالى يبارك في الجهد. قال وزاد بعضهم لإذ قسما سابعا وهو ان تكون بمعنى قد وجعل اذ قوله واذ قال ربك بمعنى قد وليس هذا القول بشيء والله اعلم هذا انتقاد انتقادات ابن هشام وترجيحاته عفن المرادي بن أحساب هذا صاحبي قوي انتقادات انتقادات قال قال هذه الحر الثاني لكن أراها طويلة لكن ان شاء الله ان شاء الله ناخذها غدا باذن الله انتم تقراوها قبل ان ناتي اليها الله الله في ذلك خير